يلعانهم الله ويلعانهم اللاعنون إلا الذين شاموا وأطلعوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا السواب الرحيم إن الذين كفروا اللهم صلي وسلم على الملايكه والناس اجمعين خالدين فيها لا خطف منهم على ولاهم رضون وإلهكم إلى